Almin anati annaka sawu abakhon siyo ai is إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ انَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا أَعْتَدْنَا لا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة احملوا ما شئ إِنَّهُ بِمَا كَمَرُوا نَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْكِتَابِ لَمَّا